حقو بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 129-مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 120-بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 121-قل يا أيها الذين هادوا 122-إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 123-ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 124-قل إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 123 ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل